Book 2. 89. devět. <tějí> Rozkazovací způsob jedna. al Amr, al Amr, Ty jsi tak líný, nebuď tak líný. انت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا انت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا تسبيش تاك dlouho نيسبي تاك تنام كثيرا هل لا نمت اقل من هكذا انت تنام كثيرا هل لا نمت أقل من هكذا ty přicházíš tak pozdě. Nechoď tak pozdě. Ante tatei mutaehiran kathiran. Halá, tatei tghir ha kaza? Ante tatei mutaehiran kathiran. Halá, tatei tghir ha kaza? Ty se smějíš tak nahlas. Ne se tak nahlas. Ante tathaku bisout ghalen. Halá, záchk tghir ha kaza? Ante tathak بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ تملوِيْش تَكَّاَحَتِيْخُو، نَمْلُوْفْ تَكَّاَحَتِيْخُو. إنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تكلمت غير هكذا؟ أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ مات سبيش. نبيتوليك. انت تشرب كثيرا جدا هل لا شربت غير هكذا أنت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا موت سكاوغيش أنت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا أنت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا موطز براتسويش نپراتسوي توليك إنك تشتغل كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيرا جدا هل لا اشتغلت غير هكذا؟ تي يدشتك ريخلة نيزدي تك ريخلة أنت تسير بسرعة عالية هل سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية Halá, srahte jinak? Stojte pane Miller. Ispá, já šéjd Miller. Ispá, já šéjd Miller. Sedněte si pane Miller. Ijílís, já šéjd Miller. Ijílís, já šéjd Miller. Zůstaňte seděte pane Miller. Iba jílísan, já šéjd Miller. ابقى جالساً يا سيد ميلر. منجئي الترحيل وص. كن صبوراً. كن صبوراً. نسبي خذ وقتك كفاية. خذ وقت كافياً. بوشكي تخيري. انتظر لحظة. انتظر لحظة buďte opatrní كن حذرا كن حذراً. كن دقيقا في المواعيد كن دقيقاً في المواعيد nebuďte لا تكن غبيا لا تكن غبيا